ل و س و ع ه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ر ح م ن ل

والخيل و س و ع ه النابلسي و ا ل ه للعلوم الاسلاميه ه أ ج م ع ن و الذي السماء أنزل من السماء

I don't see y

موسوعه خ النابلسي للعلوم و ا ا ل ا س ل ا م ر ِ ه إِنَّ ف ي ذَبِكَ دَآ

لا يخلق أفلا ت ذ ك ر و ن و إ ن ت ع د و ا نعمة ل ل ه ل النابلسي تحصوها للعلوم ه الاسلاميه ت

يحب ا ل م س ت ك ب ر ي قيل ن وإذا ل ه م م ا ذ ا أ ن ز ل ربكم ق ا ل و الحسنى أساطير و

やった